كوكب تاني كوكب تاني هنعيش ونستمتع ونقضي احلى لحظات العمر في كوكب تاني كل يوم نركب س ف ي ن ة الفضاء مع بعض احبه في احضان بعض ونطلع مع بعض ان شاء الله ونقضي اجمل لحظات العمر في كوكب تاني نشوف اخلاق الصالحين والانبياء اخلاق الصادقين اخلاق الاوفياء لعل و ع ص ى ربنا يكرمنا و ن ت أ س ى بهؤلاء وفعلا ل م نجاور السعيد يسعد ن ت أ س ى ونقلد هؤلاء في اخلاقهم الجميله ديت ونعيش احلى حياه بفضل الله سبحانه وتعالى يلا نركب ا ل س ف ي ن ة مفيش وقت تعالوا نطلع على كوكب تاني قدينى وقع قعر فقط قال سيدنا بحمدي تانية طالعين في تسبيح زي ما يونس عليه في في في يونس عليه صوت تسبيح شيء يسبح تسبيحهم وبنسمع الكائنات نزل بطن ونزل الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن ما مرة ما السلام لما سمع السلام شاء الله الفضاء الحوت الحوت البحر وعلا إلا جل لا تفقهون صوت أو ب د أ ن ا نسمع تسبيح الكائنات ب د أ ن ا نردد ك م انه قال ا ل ب ي صلى ل ل ا عليه ل و س ما إنه م من ملب ي ل ب إ ل ا لبى كل ما عن يميني وما عن يساري من شجر أ و حجر أ و مدر حتى ينقطع الصوت من هنا ا ه ومن هنا ا ه زي ما الكون معنا إحنا كمان مع الكون ما الكون بيسبح ما معنا كمان مع ثم الكون تفاعل إحنا هنتفاعل الكون الكون إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنسبح سبحانه ب د أ ن ا نقرب من كوكب جميل اوي بيلمع ومنور ما شاء الله ب د أ ن ا نقرب يا ترى كوكب ايه ده تعالوا نقرب ونشوف الله فلع كوكب ا ل م ر ا ق ب ة ن ح م ه جميله أو اوي اوي إ ن الانسان إ ن س يكون خشية عنده خشي من ربنا إن ن ا إ ل يكون عنده خوف من ربنا وحب لربنا سبحانه وتعالى تعالوا نخش وننزل من ا ل س ف ي ن ة ع ل ى الكوكب د و ت ونقرب أ ك ت ر ونشوف بقى ونتعرف ع ل ى سكان الكوكب د و ت نزلنا من ا ل س ف ي ن ة و ب د أ ن ا نتحرك و ا ح د ة و ا ح د ة كوكب فعلا شكله مبهر ح ا ج ة ر ا ئ ع ة جدا ما شاء الله أ و ل قصر وكان من أ ج م ل القصور التي ر أ ي ن ا ه ا كان قصر سيدنا يوسف عليه السلام الله مثل عظيم جدا جدا في م ر ا ق ب ة الله سيدنا ب ح ا وتعالى ن ه ف خشية عظيم الله مثل ج ا المثل في الخشية والمراقبة ا ا يضرب في به ل و إ ح س س ي د ن يوسف لما تعرضت له م ر أ ة العزيز وارادت منه ان يفعل مع الفاحشه ح ش ة ل ل الروعة اللي في الدنيا كلها قال ك م ة غاية في في دي استجن رب ب احب الي مما اليه الله السجن أحب الي من فعل ل يدعونني من استجن ح ف ة خب بالك بابي افعل التفضيل ليس على معنى مش ان الفحشة واستجن احب لأ العلماء محببة قال و ا افعل التفضيل وانا ليس على زي ما المرأة قالت للنبي صلى الله عليه زي بابه ما ومره س ل حينما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وسلم بيتعلموا الله صلى عمر بن الخطاب و ف ج أ ة ا ل ن سمعت س صوت عمر فرحوا ا ا ت ا ر م ن ا ل ح ج ا ب عن استخبوا وراء السطاره فلما دخل عمر فقال عمر بن الخطاب أ ض ح ك الله سنك يا رسول الله ما الذي أ ض ح ك ك قال من هؤلاء النسوة كنا تحدثنا معي يعني عالية الأصوات هنا من معي فلما سمعنا يعني صوتك اختبأنا عمر、اختبقنا. فقال عمر بن العلماء خ ط ا ب اي و بيتخفوا و ا انفسهن اتهبنني ت يعني مني ا اتهبن رسول الله فقالت ا رسول ل ر أ ة منهن ل انت واغلظ من رسول الله ليس ذلك وعمر لا قال العلماء افعل التفضيل هنا ليس على بابك الفواحش وفي ا ل إ ح س ا ن و ا ل م ر ا ق ب ة وفي يعني هذا الخلق العظيم عشان يكون ممن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظ ل كم من ظنه رجل دعته م ر أ ه ذات منصب وجمال فقال إني أ خ اني ف الله الله ا أكبر ك س د نوسف ك اخاف ن في مقدمة القائمة الجميلة دي اللي مقدمة القائمة ا ربنا وبعدوا عن ع أي ف ل يعني ي ع ب د ه م عن ن ر ب الله سبحانه ا و ت ع ى ت ع ا و نشوف يوسف ا تاني اللي قريب جدا جدا مين من قصر قريب قصر ي ل ع اكبر ل ل س ا م ا ن قصر ص ح ي جليل جدا الله ل عبد اسمه ابن حزافة ا س م ه وفي ايه عبدالله قصة عبد الله بن ح ة حزافة عبدالله بن ا جماعة ف يوم ي الايام كان, يعني عبد عمر بن كان ارسل س ر ي ة على مشارف بلاد الروم قال له هو ده احسن ع د م فلما ش ا ف ه ملك روم قال له اني أ ر ي د أ ن اعرض عليك امرا ف ه و قال ما هو قال أ ن ت تنصر وأشاطرك ملكي. إيه رأيك؟ هديك نص ملكي وملك أ ش ا ط ر ك ي إيه روم أ ي هديك ملكي ك نص ل كان يحكم بنص الكره ا ل أ ر ض ي ة فقال له هديك نصر ملكي بس ب ش ط أعطيتني أن أنت تتنصر بن هاتهيات فقال فهي عبدالله والله حزة لو م ل ك ك وملك أ ب ا ئ ك و أ ج د ا د ك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم ط ر ف ه عين فقال ا ر له اغري اكتر قال و نفس الكلام والله لو اعطيتني ملكك وملك اباك واجدادك على ن ا ص ر ك د ي ن محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل قال طيب نحاول بقى قال نحاول احنا ايه معا الاختبارات التانية عمل ايه اه جابوه الصريب الخشب وصلبوه عليه حطوه عليه وبدأ يجيب واحد رامي شديد بالمهارة في رامي السهام قال له ارمي السهام عمل وعملوله وصلبوه عليه عليه له طيب حطوه يجيب شديد في نجرب وبدأ من كده بدأ ارمى عليه وعبدالله بن حذيفه شايف المشهد وملك روم امر ان عبدالله بن ح ذ ا ف ة يلقى في هذا القدر فلما خدوه عشان يرموه في القدر يرموه عشان خدوه بكى ف قالوا ل م ل ك ا ل روم قالوا لي ك ي هذا ي د رجع في ك ل ا م ه ف ق ر د و ن ف ق ا ل اتتنصر قال لا قال, حملك على البكاء اللي قال ابكي ذ ا فما يحملك الذي على ل ا ا ء لاني خليفت تبكي ق ل ل اتكي لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله جل وعلا ملك احتار فيه يعمل إيه فيه فقال لهم يعمل الروب فقال الوزراء والحشيين احتار ايه تحاربا فيه فيه فيه ايه قالوا له ا ل ش ه و ة طريقه المجرب وده شاب عنده ح ا ج ة وثلاثين س ن ة وطريق ا زوجته بقالها أ ر ب ع شهور إ ذ ن فلو عرضت ل ل ش ه و ة هيقع ف ر ي س ة الشهوه ة ملكة يابلوا ملكي جمال الروم وبأمر ملكي من ملك الروم وبأمر ملك من إن تخش وتمكنه من المرأة أن بها مما لابسها تجردت ودخلت على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن ح ز ا ف ة و ب د أ ت ترتمي في أ ح ض ا ن ه وهو يبعد عنه ويقول معاذ الله معاذ الله فلما ي أ س ت منه ط ر ق ت على الباب ونقلت ا ل أ خ ب ا ر وقفيه انوار الباب فلما فتحت ا قال ها ما الخط ب عمل ايه قالت والله ما أ د ر ي أ ا د خ ل ت م و ن ي على بشر أ م على حجر و ا ل ل ه ما يدري هو أ ن ث ى أ ن ا أ م ذكر الله أ ك ب ر تتحطم ا ل ش ه و على ص خ ر ة من س خ و ر ا ل إ ي م ا ن ا ل ق و ي ة بفضل الله سبحانه وتعالى في الآخر قال لهم طب خلاص حطوه في عليه الآخر قال خلاص زنزانة ودخلوا عليه خمره ولحمه خنزير ثلاثة ملك روم حطوه أقصى لهم طب خنزيل لعنه ترضينا يعني فدخل عليه بعد وقدموا يعمل ويسيبوه أيام غرورنا فقال له ملك الروم ما الذي حملك على الا ت أ ك ل كدت أ ن تموت قال أ م اما إن الضرورة ا س ع ع وركز م ان في الكلمة دي بالله عليك قال أما إ الضروره قد أ ح ل ت لي في تلك ا ل س ا ع ة ان أكل وأن أشرب من ولكني لحمة والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله اسمع أسوأ معاملة هم ظاهرهم الالتزام. كده أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. فاذا بملك الروم ينظر إ ل ي ه ويرى أ ن ه أ م ا م ش خ ص ي ة لا ينبغي أ ن تقفل أ ب د ا ف إ ذ ا به يقول له إ ذ ن افعل شيئا حتى ت ر د ي ن ي قال م اقبل هو ا ل ت ق ر أ س ي واطلق صراحك عايشين لكن ل هم مش سراحك قال أقبل ي وصراحة كل إخواني قال أجل هذا كل أجل ل فقام ب ل ملك رأس ل ر و وقبل أ ط ل له صراحة أجمعين فلما قدموا على المدينة لقياهم إخوانه صراحة عمر قدموا أجمعين ن خطاز م ا ل خ ب راس ف ق م وقبل ر أ عبد الله بن ح ز ا ف ة و ق ا ل حق على كل مسلم أ ن يقبل ر أ س عبد الله بن ح ز ا ف ة المراقبة؟ ليه لأصر لا ليه تعالوا اللي يكون في أكيد أكيد حق ق كوكب سيكون نشوف من اللي ساكن جمه؟ م د طب ه الله أكبر. ده؟ الربيع ل ه ك ب ل ابن ح س م ن ربيع ع ن ابن حسين ربيع ا ع ابن اما حسين ا ربيع ابن ل حسين ت ربيع ب ن ابن حسين كان رجل ر عابد كان ل ل ا لو س ت ا لو ل ه الله يا ترى النبي لو ش ف ن ا هيحبنا يا ترى النبي لما هيقابلنا على الحوض هيفرح ب ن ا و إ ح ن ا على الحوض يا ترى احنا عملنا حاجه تشرفنا قدام النبي وتبيض وجهنا أ م ا م النبي لما نقف قدامه ونقوله يا رسول الله بذلنا لدينك وبذلنا لسنتك وعملنا وقدمنا و ق د م ن ا الدين علشان نبقى في يوم الايام بنشرب من ايدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ر أ ي ت ك إ ل ا ذكرت كان الربيع م ت ن بن الخسيم كان ي ق ب ل ه احد إ خ و ا ن ه ويقول له والله يا ربيع إ ن ي لانظر في وجهك ف أ ج ت ه د في ع ب ا د ة الله شهرا كاملا الرضايا ابن الفجار خسيم من جماعة جي كده ارادوا ان هم يفتنوا ربيع ا بن خسيم فقالت لهم ولكم فوق ذلك أ ن ي ز م ي ع ي ز ذ ا بالله فذهبت وتعرضت ر ب ي ع بن خ س ي ن في خ ل و ت ي فقام إ ل ي ه ا وهو يصرخ ويقول كيف بك يا أ م ه الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أ م كيف بك يا أمط امه ل ل ه ي و يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يا أمط الله أمط ا يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أ م كيف بك يا أ م ه الله يوم ترمين في الجحيم فولت المراه عابده تائبه راجعه الى الله عز وجل حتى لقبت بعد ذلك بعابده الكوفه فقال هؤلاء ا ل ف ص ا ق اردنا ان تفسد الربيع بن حسين فافسدها الرَّبِيعُ عَلَيْنَا الله أكبر ده الربيع ليه أكبر أصر بن خسين يكون حق فيه كوكب ا ل م ر ا ق ب ة طبعا لي ان شاء الله ا ف ح دي ا ا نشوف عصر ما اصل جدا أصور كتيرة انا ب حق ا و ل ن ي ان ا داخل بستان جميل بحاول من كل بستان انطقي من انطقي زهرة زهرتين ثلاثة ش هنقدر نذكر كل ا ل ب س ت الله ن ا ج م ي اللي موجود دا فحادا تاني موجود في القصر مين موجود موجود نشوف في او الكوكب دا قصر رجل اسمه المبارك المبارك دا مين المبارك دا؟ المبارك في مين رجل رجل رجل كان عبد عبد ده ده دا عنده قصر غني الرجل الغني ده كان عنده بساتين ومزارع وحاجات جميله اول الايام يوم في امر المبارك د قوي ا ل له ر فقال يا, يا مبارك أ ل ا تعلم ا ل ح ل و ة من الحامض د أنت يعني فقال ي البستان ب يا سيدي و انا ل ل ل ه ما أ ر س ت ي ل ل أ ك ه و إ ن ما أ ر س ل ت ن ي ل أ ح ف ظ ه ا ف ق ا ل ل ه سيده يعني ع ا ي ز ت ق ن ع أربع ن أنت ي بقالك شهور م ا ذوقت ش ي ا ل ب س ت ا ا ن ق ل والله ما ذ ق ت شيئا م ن ا لاحفظها ب س ت ن ف ب يتأكد ر جيران ح سأل وقال ل ل اللي شغال ر ا ج ده عندي ب د أ ش ح ا م قال له أ ب د ا فعرف ن ا ما ش ا ن ح ا ج ة م ن ا ل ب س ت انسان أبدا ده فعرف نوع ن إ فعلا ط ق ي فقال له يا مبارك أ ر ي د أ ن أ س ت ش ي ر ك في أ م ر عجيب قال ما هو قال هو تعلم ي انني مبارك أ لا أ م ت ل ك من الدنيا إ ل ا ا ب ن ة و ا ح د ة وعندي أ م و ا ل كذا وكذا و ب س ت ي ن وقصور فقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من ع ل ي ة القوم فيا ترى لمن أ ز و ج ه ا فقال يا سيدي إ ن اليهود كانوا يزوجون من أ ج ل ا ل ب ل و إ ن النصارى كانوا يزوجون من أ ج ل الجمال و إ قال ع ر ب ك انا و يزوجون أجل من خلفي والدين النبي ن اصحابي ووالله لن ازوج ابنتي الا من رجل تقي خلوق ووالله ما وجدت انسانا على وجه الارض في تقواك وخشيتك وخلقك يا فلان يا مبارك فقد اعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي انظر الله أ ك ب ر انظر عفا عن ر م ا ن ة أ و ع ل ب ة و ا ح د ة فساق الله إ ل ي ه البساتين و ص ا ح ب ة البساتين تزوجها المبارك وعاش معها أجمل حياة. وثم كانت الصمرة الجميلة التي خرجت من هذا الزواج المبارك أن أنجبت الزواج وعاش وثم أجمل الجميلة معها هذا له عبد الله المبارك حياة الصمرة المبارك تعالى من عبد أن ابن المبارك رحمه رحمة وده كان ليه حق المبارك ان يكون ليه قصر فيه كوكب يعني ما كل اللي في كوكب المراقبه ة حاجة تبتخيل بقى اجمل من د كله كل كوكب اكبر كل تخيل يقولوش ومال الحظ النساء اللي دولار رجاله لا طبعا النساء الله أكبر ده النساء نصف المجتمع وثالث دولار ده فهي المجتمع الاخر يعني في يعني عشان طبعا نصف النصف مجدوش ما وما بقى وبس في في ك ل ي ه ا قصر جميل جدا جدا في كوكب المراقبه ن عن مزق اللبن من الخطاب الماء اللبن ب عن مزق أي فإذا به يعني أي يتابع القانون رضي الله عنه فمعدي قدام بيت الزيوت بتنادي على ابنتها. هيا يا ابنتي عنه فسنع على قانون القانون وارضان من ابنتها هو الله لها وابتدأ بتقول أصدر امرأة قدام ائتيني بالماء كي نمزق اللبن فقالت يا أ م ا ه اما نهى أ م ي ر المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء قالت وما يدري أمير المؤمنين إن امير ل ؤ م ن ن إن أ م ي المؤمنين ا ل آ ن نائم في ف ر ا ش فقالت ا ل ا ب ن ة المباركة يا أ م ا ه ان كان أ م ي ر المؤمنين لا يرانا فرب أ م ي ر المؤمنين يرانا ا خطاب بكلمات هذه الفتاة المباركة الطقية النقية المراقبة لرب البرية فأعجب عمر ع جل بن لرب ل هذه و و ر ا ل لولاده ا لابد ان يتزوجها رجل منكم والله لو كان لي ر غ ب ة في الزواج لتزوجتها أ ن ا فقام عاصم ا بن عمر وذهب وتزوجها فأنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم ابنة وكنوها من ابن كبرت بعد ذلك وتزوجت من عبد وتزوجت له ليلى ليلى ذلك العزيز ابن مروان اللي سموها هو عاصم عاصم مروان حاكم مصر في هذا وأم مصر الوقت في ع ب د ا ل ع ز ز ي ب ن م ر و ا ن ل م اجمل ت ز و ليلة انجبت له انجبت ابن ب ا ا ا ر ك هو خ الخامس ل الراشد عبدالعزيز الذي كانت جدته هي ابنة اللبن يعني فكان لها ل ي هي يعني ف فكان ة ابنة ابن كانت بائعة هذا ا عمر جدته قصر الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى في كوكب ا ل م ر ا ق ب قصر ونقول ع ظ م قصر و ه الكلام ده في كل م ر ة وكل ر ح ل ة نركب فيها سفينه الفضاء ونطلع اي كوكب هيكون اجمل قصر موجود في اي كوكب هو قصر النبي صلى الله عليه وسلم م وسلم السلام من الامة تتعلم الكريم الامة ويعلم الامة يتعلمون لانه أخشى الناس لله وأطقى الناس لله صلى الله عليه、وسلم. تعال نشوف على الخلق الخلق الجليل اخشى واطقى ايه ان هذا كان نشوف نبع حرصه هذا شدة قد يحدث كيف ر ك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول ع ل كلمات احفظ الله الله م ك يحفظك احفظ احفظ تجاهد تجده ل بلغ سألت فاسأل إذا الله إ ذ ا استعنت فاستعم ا ب ل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن فلن إلا قد كتباه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا قد كتباه الله عليك رفعت الأقلام ل ه كتباه كتباه ينفعوك ينفعوك يضروك اجتمعت اجتمعت رفعت أن أن أن وجفت بشيء بشيء يضروك بشيء قد قد صلى ح ف ي ق و ص ل الله عليه وسلم كما عند ا بن حبان ب س ن ا د الحسن ما كرهت أ ن يراه الناس منك ف ل الحاجه ت ف ع ه بنفسك إذا خلوت. اللي انت تكره ان الناس يشوفوك وانت بتعملها لما تخلو بينك وبين ربنا ل و اوعى تعملها, اوعى تعملها. ل ح يفعل. ليه اخوي وحبيبي لان هيجي, أيام أو هيجي يوم ا م هيجي ي و جوارحك هتشهد عليك اللي هتعمله في السر هيبان وهيظهر يوم تبلى السرائر كل الاسرار وكل السرائر هتبان ل وكل ح ج ة ت عملتها واخفلتها عن ع يوم القيامه يوم ما تقف باليدين ربنا سبحانه وتعالى ووضع ا لكتابه و ض ع الكتاب سبحان الله ي ع ن ي ي و م ا ل ا ا ي ي م لما و ض ع الكتاب ا ل يوم ي م م قد فطر ج ن م ش ف ق يا ن م م فيه و ي ل و ن ي ا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ا ح د سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون اخونا واحد يوم الايامة هيجي رجل عجيب جدا يوم عن حبيبي يحكي حديث عجيب مسلم رجل له ان النبي ق و ل ان ف ي ه و الصلاه ي يعني والسلام ك ة يقول ي ان ربي ألم ت ر ن ف س ك ش و ف ا ل ع ب د ج ر ي ج د ا يا ربنا ت ي ق و ل ي ا رب أ ل م تجير نفسك من ا ل ظ ل واجعلته م ب ي ن ن ا م ح ر م ا ي ق و ل ه فيقول ف إ ن يا ل أجيز على نفسي على إ ل الم شاهدا مني. أنا محدش يشهد أنا مني ع ا لا ل ولا إنس ولا ك إنس ج ل ولا أي حد أ نفسك ا اللي أشهد على أشهد ن ي فيقوله لك ل ذ فيختم على ف ي ه على ف م ي ويخلى بين جوارحه ي ي أن تنطق فتقول د أ ن ان فعلت ع وتقول كذا ي ه أنا ن ظ ر تنطق إلى الحرام وتقول أ ذ ه أنا استمعت الحرام إلى و و ويقول وبين ل رجله إلى الحرام فعلت الحرام, ويقول فرجه الحرام ثم يخلى بينه وبين الكلام فرجه بينه أنا أنا أناضل مشيت ثم قال لاعلمن أ ق و ا م ا من أ م ت ي ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة بحسنات خبالك أ م ث ا ل جبال ت ه ا م ة بيضاء فيجعلها ويشف فرمون فرح يا يا تخيل يا دي بتاعتي بيهم يا الجبال جدا فجعل عمل طبعا الزعم الله الله سلم قبل الله كل الصحابة قالوا أمسلمون يا رسول الله هباء هباء واحد حسنات حسنات واحدة كانت قال رب أكبر منصورة من ومرة منصورة حق بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكنهم كانوا إ ذ ا خلوا بمحارم الله انتهكوها ه الله أكبر هو الله الزاهد الله بتاعه ا قدام الناس ما شاء الله العابد الزاهد التقي الورع ما شاء الله وتلاقي السمت بتاعه لكن بينو بن ربنا ما ببانه الشواريك عازم بالله يبارز ربنا بالزنوب والمعاصي الامة لكن يقفل الجبال ل أكبر بينه بن مجرد من حسنات يجي هباء م ن ص و ر ا ربنا ع ا ف يعافيكم ن ا يا و يارب العالمين ولذلك نكون شوف او اشتركوا واحدة والخشية وسلم علمنا النبي إن احنا نكون مراقبين لله شوف علمنا من خلال حديث جميل الجمع الاصناف كلها عن بعضها لكن فيه تأليف كلهم المراقبة قال صلى مراقبين من ما بينهم من حيث ان احنا اصناف حديث فيه بعيدة فيه حيث الحين بعضها الله سبع صفة صفة يظلهم ظله ظل ظل إلا ظل. أول واحد. امام عادل مين اللي ب ي ق د ر ه على العدل ما فيش ح ا ج ة س و ى ء انه بيخاف ربنا بيراقب ربنا بيحب ربنا لان الامام العادل لو حب يكون ظالم هيبقى ظالم ومحدش ا يريد ا ن ت بتعمل ايه لكنه عادل ا ن ه بيحب ربنا وعارف ان ربنا مطلع عليه شاب ن ش أ في عباده ة ا ل ل الله شاب الضحايا ت ه كله ا كان عنده ش ه و ة يقدر يقضيها في الحرام وكان عنده ق و ة يقدر يستير على الناس وكان عنده, كان عنده لكن قوه عارف ان ربنا مطلع عليه وشاب ن ش ا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد الله يخرج من المسجد بعد ما بعد الله يصلي قلبه في يخرج يفضل لحد ما ورجل ج يجي و ع معاد بعدها لحد الصلاة اللي ما ي ف ع يخش بيطرب تانية مرة ر بنا و ج قلبه معلق في المساجد ورجلان يتحابى في, ما ما في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك ورجل دعته م ر ا ه ذ و ج م ن ص ب و ج م ا ل م ن ص ب ه ج ا ل ي ع ه وجانا تفتن ه ب ك ل ا ل ط ر ق لو ب ا ل ع ط يحتتن ى ف ت ه ورجل د ع تتمكن من المنسبه ج ا ل ل ه ورجل تصدق بصدق و ش ف ا ل م ب ا ل غ ة ا ل ج م ي ل ة دي ورجل تصدق بصدق وقتل فاختر هتتلت علم شمالو ما تنفق ي م ي ن ه ورجل ذكر الله خ ا ل ي ا ف ف ا ض ت عنا ي هو ي و ح ب ي ب ي لفكت فتحت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 إ ذ ا ما خلوت ا ل ظ ه ر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله ي غ ف ر س ا ع ة ولا أ ن ما تخفيه عنه يغيب الله يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور الله يعلم ا ل س ر واخفى الله يسمع دبيب ا ل ن م ل ة السوداء تحت ا ل ص خ ر ة الصماء في ا ل ل ي ل ة الظلماء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى جل جلاله اوعى اوعي يوم من الايام تبارز ربنا أوع تظهر للناس شيء وانت من جواك شيء تاني خالف حس وتعلم ان ربنا مطلع ن ع ي لي جميل في امريكا كبير جداً. لقيت ك ماركت هقول اوى واحنا تصور دخلت ات حاجة جدا ب فجأة الامن السكوريتي اللي برا بينادي عليك بيقول بص فبصت لي فلقيت وقفين واحد مصوروه على look at this ع ده م ما فيك مش الله فيك عارف قلبة سمنة و م ي صوروه ليه عشان ل سرق ومرديش يحاسب وطلع من باب تاني عشان ل محاسبش فظبطوه من خلال كاميرات م ح ط و ط ة في كل مكان في السوبر ماركت ده الناس دول ت ا م ا ن ا ء لانهم عارفين ان ا ل ا م ا ن ة هتجيب فلوس انما ا ل ا م ا ن ة لو ماتجيبش فلوس بنزله عمره ما هيكون امين والدليل نيويورك نيويورك لو انه لما الكهرباء انقطعت ساعة اتسبق ساعة استمرت الكهرباء وقطعتها ساعة كان ادخل القهرة المسألة ازاي على محل في نيويورك في في يعني لو استمرت الكهربا يعني كده نصف نصف بنزاله ما امانة عملت المسألة ما بخبرك لأ اذا هياش هم املاء غصب عنهم كل محلات امريكا واوروبا كلها محفوظ فيها كاميرات م ر ا ق ب ة لكل واحد بيشتري ولو قلم, ولو قلم واحد ل قلم و و بس كده لكل مراقب عشان كده خايفين طب يقول ليس فيه له المثل الاعلى كم السميع كون البصير انت مطالعة أ ع ظ م من كاميرات البشر في عين الله طراك الله مطلع ر الله عفوا ا ا ا عليك ل بشبه مش م بأذيب ي تراك لكن بقول حس بالمعنى الجليل لو ك أن أنت لو خايف من دوت حس خايف ا م ت الدنيا خاف خاف أ ت ر نظر من الله م و عز عليك وجل شوف الرجل جانسح جانسح الاندرس يقول ل ابن ابن وإذا خلو حاجة غلطة تبريبة ت ع مطلع ل ظلمة والنفسه إلى ل ا داعيتهم في ي ا ا ن و ن ف س ا ل ط ب ا ت ت د ع و إ ل ى ا ل ط ي ا قال فاستحي ن شوف له, قال له من نظر الاله وقل لها يعني ان الذي خلق الظلام يراني ده هو اللي خلق الله م ناظريه طالب、هيغش. مفيش الله ع الناس مفيش واحد、هيرائي. مفيش ي في صورة مطلع ي الاخلاقات بخلاف ربنا ه ي م م ل ربنا احسن عليه ا بفضل الله سبحانه وتعالى و د تقوى وورع ب مع. سبحانك اللهم و بحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب اليك وصلى الله ع ل ى ن ب ي ن ا محمد وعلى الرسول وسلم حبكم في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته